بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 129. وإلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 110. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تَدصَِة وَذكْرَالِكُْ لعَابدٍ مُنيد وََزَّلنا مِنَ السَّماء إِ أَن مُبارَكَ كَم فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيبِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فدصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم ما كل كفار عنيد من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله اله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 العابيد يوما نقول لجهنم يوما نقول لجهنم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 لِلَّذِينَ مُنِيبُوا أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ من ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ محيص. إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام في ستة ايام وما المسنا على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و الغود ومن الليل فسّح وَأَدب ر السجود وسلع يووم يوناد المنااد مِ مك قيب يووم ييسون الصحة بالحقّ ذلك يوم الخوج يووم ييسعون الصيحةة بالحقّ ذلك يوم القوج إن نحن نحيوان ميتإلي المصيد.